بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين إلى قيام يوم الدين بقية في سورة المطففين مسائل ربما تختص العناية بها بالمتخصصين بعلوم اللغة ولكن مع ذلك نشير إليها لعلهم يطلبونها الأولى قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافس قيل في ذلك ظرف مقدم فإذا أخرناه صار فإذا أخرناه صارت الجملة و فليتنافس المتنافسون في ذلك فهل يقال وفل قالوا يلزم دخول العاطف على العاطف طيب ثم التماس علاجات والجواب عندنا أنه كان ينبغي أن يقول يلزم أن يدخل الحرف على الحرف باعتبار أن الحرف لا يدخل على الأفعال ولا على الحروف وإنما هو خاص بالأسماء ومن ثم عدوا من علامات الاسم دخول حرف الجر عليه قالوا بالجر والتنوين والندى هذه بسملة النحا يعني من يدرس النحو هذا من طيب حرف الحرف لا يدخل على الحرف فكيف دخل الحرف على الحرف هنا لم يعبر بهذا التعبير ربما لأجل أنه يوجد في القرآن الكريم حروف دخلت على حروف مثل ا وكلما عهد عهدا ا دخل حرف على حرفا أو مثل ث وربك لا نسال انهم اجمعين ف طبعا هناك يعالجونها بان الحرف لم يدخل على الحرف بل دخل على الجملة ولو أن العرب كانوا يكتبون بالطريقة الحديثة لكتبوا آ ثم فتحوا قوسين ثم يدخل الحمزة على الجملة لا على الحرف وقوله تعالى فَوَى رَبِّكَ لو أنهم كانوا يكتبون بطريقة متطورة لكتبوا ف ثم فتحوا قوسا وربك ثم أغلقوا القوس طيب أما هنا فلا يأتي مسألة دخول الحرف على الجملة فكيف تعالج والأمر عندنا أسهل مما التزمه النحا فإننا نقول إن العاطف لا يدخل على العاطف مباشرة أما إذا فصل بينهما ولو بفاصل الأصل فيه أن يؤخر لكنه قدم فإن هذا يصحح دخول العاطف على العاطف لن نفيض في نحن قلنا سنذكرها فقط رعاية لاهتمام بعض المهتم طيب قوله تعالى عينا كيف عينا الطبيعي أن يقول عين يعني هي عين لماذا قال عينا ذكروا وجوها في نصب عينا منها أنها نصبت على المدح أصلها من رتبكم في وامرأته حمالة الحطب لم يقل وامرأته حمالة الحطب لم قالوا نصبت على, على الشتم نعم أتكلم عن الناصب نصبت على الشتم أصلها وامرأته اشتمو حماله الحظ يعني تقول يقول العراقي طايحه الحظ وامراته طايحه الحظ حماله طيب فهنا عينا يعني امدح عينا وهذه المصطلحات مبنيه على التزامهم بال المصطلحات الخاصة التي تتبع نظرية النظم نحن نحتر بنظرية النظم كثيرا ولكننا يعني خلافنا مع العلماء العربية القدمة في اقتصارهم على نظرية النظم مفسرا وحيدا للمداليل اللغوية المسألة الثالثة يشرب بها ذكر لماذا يشرب بها عينا يشرب بها ما هو أصل العبارة هنا ثلاثة أقوال الأول أنه أن أصلها يشربها والباء زائدة طبعا كلمة زائدة قالوا ليست مهذبة في وصف شيئا من ألفاظ القرآن الكريم ف فأحدثوا مصطلحا جديدا قالوا الباء حرف صلة يعني كأنهم طيب لو أنهم قالوا والباء لاداء الصورة الجمالية أو والباء للتزيين التزيين اللافظي ليس التزيين المعنوي لأن وقع الكلمة يشرب بها أجمل من يشربوها وهكذا في كل حروف الصلة التي يسمونها حروف الصلة هم عندما قالوا حروف صلة لم يأتوا بشيء جديد يعني مجرد أن تحاشوا كلمة زائدة لأن كلمة زائدة فيها مثلا وقاحة أن يوصف لفظ قرآني بالزيادة قالوا صلة قولوا حرف تزين هذا تزين لفظي باعتبار أن لماذا لم يقولوا حرف تزين لأنهم فرقوا بين النثر والشعر بأن الشعر كلام مقفا موزون ذكروا للشعر شرطين القافية يعني أن تكون آخر الجملة حرفا متكررا واحدا القافية والوزن يعني لو أنك استمعت الكلام بتعبير غير لا أقوى لكننا سنستعمله لأنه صار شائعا في الدراسات الأدبية الحديثة لو أنك استمعت الكلام بأذن لوجدت لو للكلام نغمة خاصة وإيقاعا خاصا هذه مسألة حقيقية أن الكلام حتى كلامنا العادي يشتمل على هذا طيب قالوا الشعر فيه من شرطه الوزن أما النثر فليس الوزن من شرطه فتجد مثلا أن الجملة الأولى مؤلفة من ثلاث كلمات والتي تليها مؤلفة من عشر كلمات ولا يخل هذا بالنثر أما في الشعر فهذا مخلٌ والصحيح عندنا أنه حتى في النثر لابد من وزنا ولكن باب الوزن في النثر أوسع من الوزن في الشعر على أي حال وإذا قرأت في نهج البلاغة أدركت هذا وأنه لو زاد كلمة لاختل وزن الجملة لا تلك قاعدة لها موضع آخر طيب فلنعد إذا نقول للتزيين لماذا لم يقولوا للتزيين لأنهم لم يراعوا هذه الجهة إذا التزمنا بأن الكلام المنثور كلام موزون أيضا فإنه يقال إن الحروف التي يسميها من لا يراعي الأدب مع القرآن حروفا زائدة ومن يراعي الأدب مع القرآن حروف صلة هي في الحقيقة حروف تازيين وإن كانت لا تؤثر على المعنى إلا أنها تؤثر على جمال وزن الجملة وهذا أمر مطلوب في الكلام البليغ كما أن المعنى مطلوب فكذلك الوزن مطلوب إذن فلنعبر بالتعبير الذي نراه أنسب القول الأول أن الباء للتزيين فلا تضيف معنا فل يشرب بها بمعنى يشربها هذا هو القول الأول وفيه ما الذي يعاب عليه أن التعبير بيشرب العين يحتاج تكلف يحتاج إلى تقدير شيئا هل يقولون شريب العين نعم لا أقل من أنه يوحي بذلك إذن قلنا في نفسه لو لا التكلف هذا تعبير لا تستسيغه الأذن أن تقول شريب العين غير مستسع طيب هذا هو القول الأول القول الثاني أن ألباء بمعنى من قالوا الحروف بعضها يحل محل بعضا يشرب بها المقصود يشرب منها هذا أحسن من ذلك ولكن هذا مبني على القول بأن الحروف بعضها يحل محل بعضا وهذه ليست مسألة مسلمة طيب فعلى القول بأن بعض الحروف يحل محل بعضا هذا, هذا القول وجيه أما إذا قلنا هذه النظرية ليست صحيحة ولا يحل حرف مكان حرف طبعا هذا يدخل في الجملة في نظرية كبرى تتحدث عن الترادف في اللغة وأنه توجد ألفاظ مترادفة في اللغة أسد وغضنفر وأسامة وحيدر هذه كلها معانا الألفاظ لمعنى واحد هذا فيه بحث عندهم بعض العلماء يقول نعم بعض العلماء يقول لا كيف نعد هذه من المترادفات يقول الذي يعدها من المترادفات ليس له معرفة باللغة إنسان بسيط نعم طيب هذه مسألة فيها خلاف نحن نعتقد أن الترادف موجود في اللغة وأن هذه الفروق إذا كانت فروقاً لا تدرك إلا بالتكلف ولا يدركها حتى المتخصصون فإنها لا يمكن أن تعد فروقاً في المعنى اللغوي فإن اللغة لم توضع لفرد من الناس بل هي أمر عاماً لا بد أن طيب على الأقل ما كان من الفروق لو بين لأهل اللسام لتلقوه بالاستحسام فهو مقبول وأما ما لو بين لأهل اللسام لم يتلقوه بالاستحسام فهو غير مقبول فلنجعل هذه ضابطة يعني ما تنلتزم بالترادف ما تنلتزم بحلول حرف مكان حرف طيب هذه هي المسألة هذا هو القول الثاني القول الثالث التضمين الذين قالوا ان الحروف لا يحل بعضها محل بعضا جاءوا إلى مثل هذا فقالوا فماذا نصنع يشرب بها ماذا نصنع فيه قالوا نقول إن الباء هنا جاءت للتضمين إما لأجل أن كلمة يشرب متضمنة معنى يرتوي ويرتوي تعدى بالباء عيناً يشرب بها يعني يرتوي بها ليس مجرد الشرب هذا مزيد مزية في هذه العين أنها ليست يشرب منها فقط ماء البحر يشرب منه ولكنه لا يروي أما هذه العين فهي تروي طيب هذا واحد اثنان أنه يسمح لهم بالشرب من غير أن يستعجلوا خذ وقتك اشرب بمقدار ما ترتوي فعبر يشرب بها لتضمين الشرب معنى الارتواء أو لتضمين الباء معنى الارتواء فأصلها يشرب, يشرب فيرتوي بها يشرب فيرتوي بها أو يشرب ويرتوي طيب التضمين معنا لا ننكره في الحروف يعني نحن تقولون يمسك العصى من الوسط بين النظريتين نقول بقيام بعض الحروف مقام بعضا ونقول بالتضمين أيضا ولكن لكل موضعه ما الذي يحكم أن هذا من موارد التضمين أو من موارد قيام حرف مقام حرف الذوق العربي هذا هو الذي يحكم أنتم أبناء اللغة أنتم لستم دخلاء على اللغة نعم توجد بعض الكلمات الغريبة لم تألفوها أما القوانين العامة في اللغة فأنتم تدركونها غاية ما في الباب أنه ربما لا تحسنون بيان هذه القوانين بالمصطلحات التي حررها مثلا والتزمها علماء الأدب العربي ولكنكم تدركون المعاني فنعود إلى القاعدة ما لو بينت لأهل اللسان لتلقوها بالاستحسان هذا هو المعيار في عد هذا من قيام حرف مقام حرف أو من كونه موجبا للتضمين أو دالا على التضمين الأمر الخامس وإذا انقلبوا إلى الرابع الأمر الخامس قوله تعالى هل ثوب الكفار هل ثوب هل للكفار ثواب إذن لماذا قال هل ثوب الكفار هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلهم تحكم بهم ليس لهم ثواب ولكن تهكم واستهزاء الاستهزاء تعبير موسى عليه السلام عندما قالوا أتتخذنا هزوة ماذا قال؟ أن أكون إذن الاستهزاء فإذا قرأت الله يستهزئ بهم فلابد أن تقول إن المعنى الذي يظهر بدوا من هذه الآية غير مراد طيب نعم مثل نسوا الله فنسيهم المعنى الذي يبدو للساذج البسيط لأول وهله غير مقصود ما هو المقصود؟ هذا بحث تفسيري طيب ذاك شيء آخر نعم ذاك طيب هناك أيضا السخرية هل السخرية والاستهزاء شيء واحد تقريبا لا, لا يكفي إن كانت السخرية بمعنى الاستهزاء ولا تليق إلا بالجاهلين فيجب تأويل السخرية هناك أيضا أما إذا قلنا إن السخرية لها معنى يليق بالحكيم فنقول إن هذه ليست مما يلزم تأويله طيب إذن هذا توبيخ لهم تحكم بهم مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم هو لا عزيز ولا كريم وإنما قيل له إنك أنت العزيز الكريم لأنه يزعم ذلك ومثل فبشرهم وهل العذاب بشارة وإنما هو تحكم به طيب هذه هي المسألة الرابعة المسألة الخامسة نكتفي بهذه يعني هذه كلها قلنا مسألة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 هذه الصوره فيها بيان اشراط الساعه بعض اشراط الساعه وصفت بعض اشراط الساعه ثم بينت ان اشراط الساعه اذا وقعت فإنها عندئذ لا مجال للعمل ويتبين لكل امرئ منكم ما عمل ويتبين أيضا أثر عمله أن هذا العمل يوجب سعادته أم يوجب شقاءه ثم فتح أو جاء فصل جديد في السورة وهو القسم في في الفصل الثاني من فصول السورة قسم متعدد ثم بيان لماذا هذا القسم القسم لإثبات أن القرآن الكريم قد جاء به جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ونفي اتهامات المشركين للنبي صلى الله عليه وآله تارة بالجنون وتارة بأنه من كلام الشياطين بأن القرآن من كلام الشياطين ثم تهديد للمشركين وبيان ما في القرآن الكريم من نفع عظيم للناس لو أنهم انتفعوا به هذا مجمل هذه السورة نأتي إلى تفصيل الكلام في تفسير هذه الآيات ونقرأ بعض ما بينه سيد الطباطباء رحمه الله في ذلك بين أولا أن هذه السورة يبدو من الآيات أنها نزلت في أوائل البعثة لم لو أنه اكتفى بهذا لكان أجمل قال لأنها تضمنت رمي المشركين رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنون وهذا إنما كان في أوائل البعثة وتضمنت تنزيهه عن ذلك وهذا أيضا يناسب أوائل البعثة وهذا كما ترون بيان لوجه استنباطي حدسي اعتماد على هذه الصفة ومثل هذا أن تاريخ نزول سورة من السور لا يؤخذ بالاجتهاد وإنما يؤخذ بالنقل الحسي يعني لابد أن يريد ذلك عن الشرع ببيان منقول بنقل معتمد ولعله لاجل أن ينبه على ذلك قال ويشبه يعني يريد أن يستعمل عبارة فيها صراحة أن هذا الذي أقوله سأقوله أمر اجتهادي ثم بدأ في تفسير الكلمات الواردة في السورة إذا الشمس كورت قال التكوير اللف على طريق الإدارة مثل لف العمامة على الرأس طيب تكوير الشمس تكوير الشمس قال تكوير الشمس يعني انظلام التعبير انظلام لا أدري إن كان يصح في العربية انظلام جرمها ثم قال إن هذا التعبير من الاستعارة الشمس لا تكور حقيقة ما أدراك لم يذكر لكن هذا معنى أن هذا التعبير استعارة يعني أن الشمس لا تكور على الحقيقة ولكن القرآن وصفها بأنها تكور تنزيلا هذا معنى الاستعارة الاستعارة عرفت في كلام البيانيين بتعريفات كثيرة ربما تبلغ أكثر من خمسة, خمسة تعريفا للاستعارة ولكن الراجح في تعريف الاستعارة غير ما ذكروه الراجح أن الاستعارة تنزيل موجودا منزلة مصداق لمفهوم تنزيل يعني عدوا موجود ما فردا من أفراد عنوان ما تقول زيد أسد فقد عددت زيدا فردا من أفراد مفهوم الأسد ومصداقا له وليس هو مصداقا له حقيقة وإنما هو مصداق له بالجعل والاعتبار الاعتبار الذي تكلمنا عنه والتمزيل طيب فما هو الذي يطرأ على, الـ على, الـ على الشمس وعدته الآية مصداقا للتكوير ما الذي يطرأ عليها أنظلام وهكذا قال الذي يطرع عليها هو أنظلام جرمها يا سيدنا ما, ما هذه الكلمة لم نفهمها أنظلام جرمها أنظلام الجرم ذهاب ضوئها تقريبا طيب سلنكمل على هذا التقدير يعني أن يكون مراده من أن ظلام جرمها ذهاب ضوئها أنها تصير مظلمة ما وجه عدي ظلمة الشمس ذهاب ضوء الشمس لماذا يعد مصداقا من مصادق تكوير الشمس ثم يأتي سؤالكم أن التكوير بمعنى كون الشمس مكورة هو الحالة السابقة للشمس ما الذي استجد حتى تعد هذا الذي استجد تكويرا طيب ما كانت مكورة هذا السؤال لا يختص بتفسير السيد أن يعني لا يختص بعد السيد هذا من الاستعارة بل يأتي حتى لو كان على الحقيقة وأنه كيف يعبر بأن الشمس تكور والحال أن الشمس كروية من أصلها لكنه أي هذا السؤال إنما يتجه لو قبلنا أصله التحديد المفهومي لكلمة التكوير وأن التكوير هو جعل الشيء أو إدارة الشيء على نحو اللف أو, أو لف الشيء على طريق الإدارة لف الشيء على طريق الإدارة لو قبلنا هذا التحديد للمفهوم لكن هذا سيأتي الحديث عنه إذن سيبقى سؤال مبني على هذا التعريف لمفهوم التكوير أنه اللف على سبيل الإدارة إذا كان هذا هو المراد بالتكوير فيأتي السؤال ألم تكن الشمس مكورة قبل يوم القيامة فما الذي طرأ فيبقى سؤالكم سنجيب عنه فيما بعد وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت طائر من الهوى أي انقض يعني نازل نزولا سريعا فالمراد وإذا النجوم انكدرت يعني إذا النجوم تساقطت وهذا هو الذي يفهم من قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت في سورة أخرى وجوز قال يحتمل أن يكون الانكدار بمعنى التغير انكدرت الانكدار انفعال والانفعال قبول الفعل كسرته فانكسر يعني قابل الكسر الانكسار قبول الفعل الانفعال قبول الفعل طيب انكدرت يعني قابلت التكدير كدرت فقابلت التكدير فيكون المراد على هذا التقدير طرو الكدورة على النجوم ما معنى طرو الكدورة على النجوم قال بمعنى ذهاب ضوئها النجوم شموس هذا سؤال لم يتطرق له السيد النجوم شموس إذا الشمس كورت ظاهر إرادة شمسكم طيب وإذا النجوم يعني بقية الشموس انكدرت يعني ذهب ضوءها ما الفرق بين شمسكم وبين غيرها من الشموس إذا كانت شمسكم سيطرع عليها تغيير بذهاب ضوئها وبقية الشموس أيضا سيطرأ عليها تغيير بضوءها فما الفرق بين شمسكم وبين غيرها من الشموس والحال أن هي من جنسها والتغير الذي يطرأ واحد لا يوجد فرقا فلماذا ذكرت بالخصوص وإذا الجبال سيرت ما معنى التسير؟ قال التسير بمعنى الزلزلة والزلزلة توجب اندكاك الجبال التسير ما هو؟ إحداث السير على الشيء والسير بتحريكه من مكانه إلى مكان آخر طيب هذا هو التسير الجبال قبل يوم القيامة تسير أم واقفة أم هامدة وترى الجبال وهي تمر مرة يعني هي تسير فالتسير الذي من أشراط الساعة ما هو الفرق بينه وبين التسيير الذي قبل مجيء أشراط الساعة لم يبين السيد رحمه الله ذلك إلا أنه فسر التسيير بالزلزلة ثم قال أن نتيجة ذلك التسيير هو أن تندك الجبال سأضيف إلى لسان السيد كلاما أن المراد بالتسيير التسيير بسرعة أعلى من السرعة التي اعتادتها وتلك السرعة الأعلى سوف تتسبب في حدوث دمار هذه الجبال وإذا العشار عطلت العشار يعني الناقة التي الحبلة التي لها عشرة أشهر عند العرب الناقة هي أعز الماء في صحيح مسلم عندما أمر معاوية ابن أبي سفيان في صحيح مسلم هكذا أمر معاوية عن, عن سعدا أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب يقول لسعد ابن أبي وقاص ماذا قال له قال له أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلم أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم حمر النعم يعني الناق الحمر طبعا حمر النعم ليست سواء النعم الناقة الحمرة حمر النعم الناقة الحمرة حمر النعم ليست سواء أغلاها العشراء يعني العشراء هي التي ينام صاحبها وهو يفكر فيها ويستيقظ طيب وإذا العشار اطلت ينساها لم لأن الأمر جلل يقول من أنفس المال عند العرب الحقيقة أنها ليست يعني نفاستها ليست خاصة بالعرب ولكن هي مال عند العرب وعنده النوق كانت موجودة عند العرب وعند الهنود ربما وعند الأفارقة من غير العرب ليست خاصة بالعرب وهي عندما من وجدت عنده هي أنفس المال يعني في ذلك الزمان كتلة من الذهب وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشر الوحوش هذا مسألة معرفية فيها كلام بين العلماء أن الوحوش تحشر أم لا إذا كانت تحشر فلها ثواب وعقاب أم لا وإذا كانت ليس لها ثواب ولا عقاب فلماذا تحشر وإذا كانت في الدنيا لا تكليف لها فلماذا تحشر والحال هم صححوا فلاسفة المسلمين قالوا العقل يستقل بإدراك حتمية البعث لم للثواب والعقاب طيب أما بالنسبة للوحوش فليس لها ثواب ولا عقاب وليس لها لأنها ليس لها تكليف فليس لها ثواب ولا عقاب إذا لم يكن لها ثواب ولا عقاب فلماذا تحشر وهذا إيراد على فلاسفة المسلمين أنكم قلتم الحشر حتمي للثواب والعقاب فماذا تقول في الوحوش؟ يمكنهم أن يلتزموا مسلكين للجواب المسلك الأول أن يقول أن الحشر الذي يحتمه العقل هو الحشر للثواب والعقاب ولا نمنع أن يتحقق حشر لغرض غير هذا الغرض لكن العقل لا يحتمه بل يقول العقل إن ذلك الحشر جائز من الممكن أن يقع من الممكن أن لا يقع أما الحشر الحتمي فهو الحشر الثوبل هذا ما للجواب بعد الثاني نعم فالمقصود بالوحوش يعني من يحشال في صوره احسن يعني الوحوش اولئك ليسوا وحوشا اصليين بل مسخ الطريقه الثانيه الذي يمكنهم أن يسلكوه هو ان يقولوا من قال لكم ان الوحوش ليست مكلفه نسيتم امرا نمله قالت نملة وهم لا يشعرون هذه نملة تعتقد بأصمة الأنبياء وبعض المسلمين ينكر أصمة الأنبياء من لا يدرك ما تدركه النملة على عقله طيب النملة نزع نزهت سليمان وجنوده من الظلم قالت وهم لا يشعرون وكذلك الهدهد بل إن سليمان وضع ما يمكن أن يعد عقابا للهدهد والعقاب لا يصح إلا مع التكليف فبعض الوحوش إذن الوحوش يجوز أن تكون مكلفة وما روي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله من حنين الناقة وغير ذلك أيضا يدخل في هذا والبقرة التي ذكرت بقرة بني إسرائيل أشارت إلى القاتل فمن قال إن الوحوش ليست مكلفة هذان الجوابان فقط ذكرناهما استرادا طيب نعم نعم هذا فيه أيضا ذلك وإذا البحار سجرت قال فسر التسجير ب إضرام النار ناحظوا تعبير السيد يقول فسر وفسر بالملأ بالملأ ليس بالملأ في, في الطبعة خطأ الملء الملء كيف تكتب لا. هم وضعوها على الألف وهذا كتابتها بهذا النحو تقرأ الملء والمقصود الملء يعني جعله ممتلئا ملء الب... طيب البحار ليست ممتلئة وإذا قربت الساعة تم لا طيب وإذا النفوس زوجت قال المراد بالتزويج يختلف باختلاف النفوس من كان من أهل الجنة فتزويجها بالحور العين ومن كان من أهل النار فتزويجها بالشياطين التي تقيض يقرن كل واحد من أهل النار يقرن به شيطان فالنفوس تزوج هكذا فسر السيد هذه الآية هل هذا التفسير ينسجم مع الصورة التي تجدونها في أنفسكم من خلال هذه الآيات لا. لم الذي يبدو من الآيات أنها تتحدث عن أشراط الساعة أشراط الساعة قبل الجمل وأما التزويج فهو في الجنة لا يزال في يوم كان مقداره القصة طويلة بعيدة جدا بينهم وبين ذاك التزويج مسافات فإذا مثل هذا التفسير يكدر عليه أن الظاهر من سياق الآيات السابقة أن الحديث فيها عن أشراط الساعة وما يقع قبل يوم القيامة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هنا السؤال سؤال الموؤودة بأي ذنب قتلت يكون في يوم القيامة طيب هذا خروج عما يقتضيه السياق ولكن الأمر هنا سهل لم لأن هذا الخروج من, ال من الانتقال من احداث ما قبل إلى أحداث يوم القيامة وهو اليوم الذي يقع بعد هذه الأحداث فهذا فيه انتقال إلى المرحلة السابقة أما الجنة والنار فهو تعبرون قفز إلى مرحلة بعيدة وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الصحف نشرت المعنى ظاهر ولذلك لم يفسر الصحف معروفة لأنها من الكلمات غير الغريبة يوميا تستخدمون خصوصا في زماننا هذا يعني الجرائد تسمى صحف من الكلمات التي تستعمل يوميا وإذا الصحف نشرت النشر أيضا معروف. تقولون نشرت ثيابي في لعله يوميا تستعملون هذه الكلمة فلا تحتاج إلى شرحا وإنما يبين مصداقها ما هو المصداق المقصود قال المقصود بالصحف صحف الأعمال طيب والنشر لم يتكلم عنه وكأنه يقول إذا عرفت الصحف التي عنيت هنا فإنك تعرف معنى النشر المراد به ها أمقرأوا كتابية طيب طبعا هذا نشر صاحب الكتاب يوجد نشر من غير صاحب الكتاب يعني يفرض عليه فرضا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت قال الكشط القلع عن شدة وانتزاع الظاهر في الطبعة عندي التزاق التزاق الظاهر عن شدة التزاق يعني عن شدة التصاق الأمر الملتصق قريب عن القريب من المفهوم الذي نعرفه مثلا نحن نقول يكشط الصبغ الدهان يكشط إذا حك بشيء حاد وكان الملتصق التصاق شديد السيد نظر إلى حيثية الالتصاق فقط ولكن الكاشط فيه معناً ليس مجرد قوة الالتصاق بل فيه حيثيات نعومة الملتصق مثلا أفرض أن حجرا ملسقا بحجرا بنحو شديد هل يقال كشطه؟ لا يقال كشطه إنما يقال كشطه إذا كان شيء رقيقا وكان ملتصقا التصاقا شديدا بعد وأن لا يكون من جنس ما هو ملتصق به الحجر عن الحجر لا يقال كاشط من جهة لأنه ليس رقيق ومن جهة ثانية لأنه من جنسه والكشط إنما يقال في موارد يكون الشيء الملتصق ملتصقا بغير جنسه ربما هناك قيود الآن هذه القيود على جهة الارتجال نقولها ربما هناك قيود لمفهوم الكاشط نتحدث عنه لاحقا وإذا السماء كشطت طيب كيف نتصور المقصود إذا كان هذا هو معنى الكاشط قال المقصود أن السماء تطوى كيف نتصور مفهوم انتزاع شيء عن شيء ملتصق به بطيه يصعب تصور ذلك وكيف يتصور إذا, إذا فسرنا الكاشط بأنه إزالة شيء رقيق منبسطا على شيء من غير جنسه بآلة حادة كيف نتصور ذلك في كشط السماء نعم عن الأرض, عن الأرض؟ يعني تقصد السماء جسم رقيق ملتصق بالأرض أم السماء أكبر من الأرض السماء جسم رقيق لاحظوا لو, لو أخذنا بهذه الدلالة بدلالة كلمات الكاشط فإن نظرتنا للهيئة الإسلامية ستتغير الهيئة يعني من منظور إسلامي وأن الكواكب والنجوم وما نسميه بالسماء على هذا المفهوم يعني إذا أخذنا بهذه القيود التي ذكرناها لمفهوم الكاشط ستكون شيئا رقيقا هو خلق السماوات لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق, خلق السماوات شيء بديع عظيم كبير بحسب تعبير القرآن شيء كبير ولكن هذا الشيء الكبير اعلموا أنه شيء رقيق وثمه ما هو ما هذه السماوات في حكم الطلاء بالنسبة له فالكون أوسع مما تتخيلون هذه السماوات طلاء رقيق على الكون ثم تطوى هذه السماوات ونتيجة لطي السماوات سوف تنقشع عن الكون الذي هي ملتصقة به كيف نصور الهيئة من وجهة النظر الإسلامية بناء على هذا لابد أن نعطي صورة جديدة وإذا الجحيم سئرت الجحيم معروفة لم يتحدث السيد لا عن مفهوم الجحيم ولا عن مصداق الجحيم وكأنه افترض أنك تعرف ما المقصود المقصود أنه وهو محق في ذلك المقصود أن النار طبعا الذي يكتب في التفسير يحتاج لبيان ما وجه تسمية النار بالجحيم؟ نحن نسمع كلمة الجحيم وكلمة الجحيم في المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي يعرف مباشرة عن المقصود بها النار. ولكن ما وجه تسمية النار بالجحيم سلما شئت من العرب إن لم يكن متخصصا في اللغة فسوف يصعب عليه ذلك إذن يتوقع منك أيها المفسر أن تبين ما وجه تسمية النار بالجحيم وإذا الجحيم سعرت التسعير تهيج النار حتى تتأجج لابد أن ينظر إذا كان فسرها في موضع آخر فالأنسب أن يقول تقدم تفسيرها طبعا نقول الأنسب لأننا مثله مثلا نتكلم عن البسملة لا نكرر في كل سورة تقدم تفسير البسملة لأنه ظاهرا ظاهر لعله أيضا من هذا الباب لأن كلمة الجحيم متكررة في القرآن فلعله لاجل أنه من المعلوم أنه قد تقدم تفسير الجحيم فلذلك سكت طيب كما يروى أنت اكتفيت الجو طيب وإذا الجنة أزلفت قال الإزلاف التقريب والمراد تقريبها من أهلها بعد كل هذا بعد كل هذه الأحداث أشراط الساعة وأحداث يوم القيامة بيّنت الآية ما هو الحدث المهم الذي ينتظره الناس علمت نفس ما أحضرت يعني من خيرا أو قال هذا جواب إذا إذا وإذا وإذا وإذا جميع هذه الأشراط وجميع الأحداث التي في يوم القيامة إذا وقعت علمت نفس هنا سؤال وهو أنه إذا ما هو مدلولها إذا شرطية طيب ما هو مدلول الشرط اختلفوا في ذلك المشهور أنه إذا تدل على التعليق وهذا هو المشهور عند علماء أصول الفقه لعل المشهور عند علماء الأدب أن إذا تدل على التوقيت مثلا في النص الشرعي إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة يعني إن وجوب الأصولي ماذا يقول يقول إن وجوب الصلاة معلق على زوال الشمس هذا الأصولي أما الأديب يقول إن حين إن ظرف إن وقت وجوب الصلاة زوال الشمس تقول وهل بينهما فرق الجواب نعم ولكن نذره في سنبلة ليس هذا موضع طرح الفرق توجد هذا الطريق هذا طريق هايوه وهذا طريق ضيق طيب يوجد فرق نعود إذا الجنة أزلفت مع كل تلك الأشراط علمت نفسنا أحضرت إذا فرضنا, إذا, إذا فرضنا أن كلمة إذا للتعليق فمعنى ذلك أنه عند وقوع ما علق عليه هذا الشيء سيتحقق هذا الجزاء فلنأتي إلى الشرط الأول ما هو الشرط الأول إذا الشمس كورت هذه من أشراط الساعة ائتي بالجواب عالمت نفس ما أحضرت إذن متى تعلم النفس ما أحضرت إذا الشمس يعني متى يعني عند حصول أشراط الساعة ثم نأتي إلى الشرط الأخير وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فما قال ذلك أن يكون هذا نظير إذا طلع الفجر غردت العصافير وإذا غربت الشمس غردت العصافير أي صح هذا؟ الجواب, الجواب فيه تفصيل إن أريد أن الجزاء يتحقق مرة واحدة فلا يصح تغريد العصافير إن كان يقع مرة واحدة فهذا لا يصح لأن الوقتين مختلفان وإن كان الجزاء يتكرر فهذا صحيح فنأتي إلى الجزاء المذكور في السورة علمت نفس ما أحضرت هذا العلم أهو شيء متكرر أم شيء لا يتكرر نرجعه إلى الغد إن شاء الله والحمد لله. الشيخ. إذا كان يحتمل أن الكلام والسياق في بداية سورة شريفة عن الأحداث في, هذا في هذه الأرض انصح التعبير قبل <تصفح> الانتقال إلى اليوم الآخر وإلى اليوم الجزاء فلماذا لا يكون المقصود وإذا الوحوش حشرت هنا في هذه الأرض لماذا ربطوا حشر الوحوش باليوم الآخر ربما يكون المقصود هنا على هذه, على هذه الأرض كل من دفن فيها مثلا كذا يخرج هل لا يوجد وجه لهذا سماحت الشيخ نعم محتمل الحشر الحشر هو بدايته يكون على الأرض ثم بعد ذلك يعني أساسا الحشر أين يقام يوم القيامة إذا قام وحشر الناس على صعيد واحد هذا الصعيد أين أنت افترضت أن هذا الصعيد على غير الأرض ثم تقول لماذا لا نحمل الحشر على إرادة الحشر على الأرض ما هو المعنى الآخر ما هو نعم أنها مثلا مربوطة بالمآل وأنها مثلا هي مكلفة وغير مكلفة ربما يكون المقصود حشر كل من خلق على هذا العالم بغض النظر عن المنتهى والمؤال هذا لا يفهم بهذا الوجه هذا تعرضنا له وقلنا تح شرب للثواب والعقاب أم لغير الثواب والعقاب هذا احتمال ذكرنا أما إن كنت تسأل تحشر على الأرض أم تحشر على صعيد آخر غير الأرض فنسألك وماذا عن بقية عن الناس الناس إذا حشروا يحشرون على الأرض أم يحشرون على صعيد غير الأرض أجب عن هذا السؤال لنجيبك عن الوحيد نقول حالهم حال الإنسان الإنسان أين يحشر هذا له بحثه أين يحشر الإنسان هذا له بحثه طيب. حياكم الله سماحت الشيخ أنت أوردت في صحيح وسلم أن العرب منذ القدم كانوا يقدرون الناقة أقول لا ربما ولا نعلم وعقولنا قاصرة عن هذين السؤالين الذي سوف أسألهم الآن السؤال الأول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خرقت عندما عبر القرآن بهذا التعبير يعني هل الناقة لها عظمة الله سبحانه وتعالى عظمها من هذا التعبير أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خرقت لذلك العرب والأنبياء أو الأولياء كانت موجودة حتى في زمانهم هذا أول سؤال السؤال الثاني أقول ونحن عقولنا قاصرة تفسير القرآن الكريم عندما أنت عبرت بأن, بأن السماء كشطت هل تفسير المفسرون عندما يفسرون القرآن هل يعني يحاولون يكونون أقرب بالنسبة للظواهر الدلالية من ناحية اللغة أم ينظرون إلى تصورات عقلية ويعتمدون على أو أو يعني أطروحات وقوانين معينة في هذه التفاسير. أم أقرب إلى اللغة العربية والمراد من تعبير القرآن في ظاهر الدلال أتكلم هذين السؤالين تفضل شيخ أما السؤالكم الأول عن النظر إلى الإبل أهو دال على عظمة الإبل الجواب لا حاجة لأن يكون الإبل عظيما بل يكفي أن يكون خلق الإبل متضمنا لأنظمة دقيقة ليكون دالا على حكمة الصانع وقدرته ووجه توبيخهم وتقريعهم على عدم النظر إلى الابل هو أن الإبل محط نظرهم وما هو أفئدتهم وهم ينظرون إليه نظر المتشوق المحب دائما ولكنهم لا ينظرون إلى دلالته على الصانع الحكيم هذا هو الجواب عن السؤال الأول وأما الجواب عن سؤالكم الثاني وأن المعتمد في التفسير هو الدلالة اللغوية أم يضاف إليه إليها ما تقتضيه العقول من الأحكام الجواب إن الدلالة اللغوية معتمدة في التفسير لأن, التفسير لأن النص القرآنية بلسان عربي مبين فلا بد من الرجوع إلى قواعد اللغة وإلى تحديد الدلالات اللغوية باعتبار أنها هي التي تبين هذا اللسان باعتبار أن اللغة تحدد اللسان العربي والقرآن بلسان عربي والاحكام العقلية أيضا معتمده لأن القرآن الكريم مخاطب يخاطب به ذو العقول وذو العقول عندما يخاطبون فإنهم تترك لهم بعض القرائن ليعولوا على ذكائهم في معرفتها يقول أعتمد على ذكاء السامع الكلام دائما فيه اعتماد على القرائن التي يتنبه لها السامع العاقل فيعول على الأحكام العقلية في تفسير القرآن بهذا الحدود لاستبانة المدلول اللغوي باعتبار أن حكم العقل قرينة نعم لا بد الأحكام العقلية التي يعتمد عليها لمعرفة المدلول لمعرفة مدلول الكلام لا بد فيها من شروط هذه الشروط يعرفها أهلها ألا يمكن أن يفهم من هذه الأشراط والإرخاصات هي في نفس يوم الحاشر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في اليوم هذا طويل جدا فالأحداث هذه قد تكون في نفس ذلك اليوم بدلالة بعض الأحداث تكون في يوم الحاشر يعني إذا, إذا النفوس زوجت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت فهذه الأمور بعض, الح... يعني بعض الشرطات والأشراط في يوم نفس يوم القيامة لا يمكن أن يفهم هذا أو فهم غير صحيح هذا إذا فهم هذا تريدون بهذا أن تجيبوا عن السؤال الذي ذكرناه أنه إذا كان الشرط واحدا فكيف إذا كان الجزاء واحدا فكيف ذكر شروطا مختلفة الأوقات تريدون أن تقولوا أن هذه الشروط تقع في وقت واحد وهو ذلك اليوم فإذا لا مشكلة أنا يعني جبت عن طريق تتعال. سؤال لأن هذا فهمي فهمت نعم. هذا أنا. إذا كان هذا مقصودكم أن هذه الأحداث تقع في يوم واحد الجواب هذا لا يعالج س... يعني لا يكفي في الجواب عن السؤال الذي طرحناه لم ارجعوا إلى المثال الذي ذكرنا قلنا إذا أشرقت الشمس غردت العصافير إذا غربت الشمس غردت الع... الش... الشروق والغروب يقعان في يوم واحد لكن المشكلة لم تأتي من أن اليوم واحد بالفعل السؤال جاء لأن هذه الاحداث لا تقع في وقت واحد إلا أن تقولوا أن هذه الأحداث تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسير الجبال وتعطيل العشار وحشر الوحو إلى غير ذلك مما ذكر كله يقع في آن واحد في لحظة واحدة إذا قلتم هذا فحين إذن يمكن أن يقال أن هذه الشروط المتعددة لها وقت واحد ولكن من أين لكم أن هذه الشروط تقع في وقت واحد إلا أن ترجعوا إلى الآيات تقولون هذه الآيات فيها دلالة على أن وقوع هذه الشروط في وقت واحد طبعا مثل السيد الطبطبائي لا يمكنه أن يجيب بهذا لم لأنه قال بعض هذه الشروط ما هو لا وإذا النفوس زوجت قال في الجنة والنار ومن الطبيعي أن أشراط الساعة لا تقع في نفس الوقت الذي يدخل فيه أهل الجنة الجنة ويدخل فيه أهل النار النار ما هي الحكمة من هذا الترتيب الذي وضعته الآيات بتكوير الشمس أولا وآخرا بإزلاف الجنة وهل نستطيع أن نفهم منه مثلا يعني توافق الأوقات أو مختلاف التوقيت لعلنا نعود إلى هذا لأن لا السؤال الذي ذكرناه أحد مفاتيحه وحدة وقت هذه الشروط فلا بد أن نعود إلى هذا الاحتمال ودراسة إمكان الالتزام بهذا الاحتمال فهذا بحث سيأتي التعرض له إن شاء الله وأما إذا كانت هذه الأحداث تقع في وقت واحد فلماذا قدم ذكر بعضها على بعضا الجواب لا نعلم سبب ذلك ربما يعني لابد أن نبذل جهدا في استخراج نكتة ولو على جهة الاحتمال ولكننا ابتداء نصيف هذا الجهد الذي نبذله في استخراج نكتة ذلك بأنه محاولة لمعرفة نكتة في ذلك وإلا فطريق معرفة سبب هذا الترتيب ليس العقل وإنها طريق ذلك النقل فإن جاء نقل معتمد عن الشرع في بيان وجه هذا الترتيب أخذنا به وإلا فالعقل قاصر عن إدراك وجه هذا الترتيب يبقى فقط استخراج نكتة محتملة نبذل جهدا في ذلك ان وصلنا إلى نكتة محتملة أبديناها تحت عنوان يحتمل من الجائز يا ذا الحدود والله العالم